صدى البشرى للانتاج الاعلامي والتوزيع بالرياض تقدم ولا يعرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زواله أسوأ من حالها مع وجوده, حالها مع وجوده إذا فقد الأمر تضيع الحقوق يضيع الدين ويحصل القلق ينتشر الخوف ويتسلط الظلمة تحرق الممتلكات تسفك الدماء يروع الآمنون تنتهك الأعراض لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل كيف يتحقق من باجتماع الكلمة وطاعه ولي الأمر ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا تستقيموا الولاية والجماعة إلا بطاعه ولاة الامور بولاية الأمر تقام الحدود، وأمن السبل، وتحكم الشريعة، تقوم التجارات ويُردع الظلم، عباد الله، عباد الله. إن الأمن لا يستقر إلا بالشكر. وإرتادنا ربكم لإن شكرتم لازدناكم. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن، فهم يُقرون النعمة. هم يُقرون النعمة. <تصفيق> ليس من النصيحة لولي الأمر الخروج عليه بالمظاهرات والفوضى والاعتصامات هذه البهيمية هذه فكرة شيطانية هذه تفرق تسبب النزاع تسبب القتال تسبب السلب والنهب تسبب ضياع الأعراض تخرب البلاد تخرب البلاد تخرب البلاد ليس من النصيحة أننا نتكلم في المجالس ليس من النصيح أو نتكلم على المنابل بسب ولي الأمر ليس من النصيح وإشاعة الأخطار ليس من النصيح. أو في الأشرطة ليس من أو في الأنترنت ليس هذا من نصيحة ولي الأمر فكيف تكون النصيحة إذن تبلغ إليه شفهيا أو كتابيا ولا تداع ولا تظهر عمام الناس من نصيحة ولي الأمر الدعاء له بالصلاح والاستقامة والتوفيق بالقيام بما ولاه نعمت الامن الله أنعم علينا في هذه البلاد بهذه النعم الثلاث نعمة التوحيد وترك الشرك ولله الحمد كذلك نحكم بكتاب الله وبشريعة الله بالمحاكم الشرعية كذلك نأمر بالمعروف وننهى عن ولا ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقام الصلاة أقام الصلاة واتم الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باسبا وهذه أشد, أشد من الزلازل والبراكين وأشد مما ينزل من السماء إذا ما جاء المسلمون بعضهم في بعض يقتل بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا ولهذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا يطالبون أن يكون الحكم للشعب نحن نقول لا الحكم لله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يصلح الناس ويجمع الناس